لا يعزب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر, ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 بَلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدَ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُقِطِّعَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ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 غَارِبٌ وَتَمَاثِيلٌ وَجِثَانٌ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ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 لَقَدَ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شرك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى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 قل أروني بِهِ ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا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 الذّالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن لكم ناموئين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاء اكون بل كنت مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل نهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له آداء وأسر ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا.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 اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عن دنازل الفاء الا من امن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 ما يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثره بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كن بها كذبون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 وآتيناهم فكذبوا رُسُلِي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنت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 كانوا في شك مريب